من عادته أن يسهر في شرب الخمر في البارات الخمر وفي ليلة من الآلي صارت السماء منطرة وجاء إلى البارة وإذا هي مغلقة فقال تبت لكن من نيته أنه إذا كانت الغابلة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 ويسلطون عليهم سكاكين كالة يمزقون بها لحومهم فقال أحدهم أستغفر الله وأتوب إليه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من خاسرين يا فلان مش تقول بفلان نعم يبيسب هل هذا ص هل توبة صحيحة؟ لا لأنه ما أقله ولو أقله في حال قوله صلواته بليفه ما عزم على أن لا يعود بدليل من حين قال هذا كلام قال اللهات فلان ماذا تقولون فيه؟ هذا الرجل ما ت تاب ما تاب توبة الحقيقة حقيقة طيب نحن نقول العزم على أن لا يعود أو الشرط أن لا يعود العزم على أن لا يعود يعني معنى لو أنه عزم أن يعود ولكن سولت له نفسه فيما بعد فعاد هل تبطل التوبة الأولى أو لا لا تبطل لا تبطل التوبة الأولى لكن يحتاج إلى توبة جديدة للعودة الأخيرة أما التوبة الأولى فقد تمت ولهذا نقول الشرط العزم أن لا يعود لا أن لا يعود واضح؟ طيب فلو أنه عاد وتاب توبة نصوحا ثم عاد ها؟ يتوب ثم عاد يتوب وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب ذنبا فتاب منه ثم أذنب فتاب فقال الله تعالى عالم عبدي أن له رب يغفر الذنب ويأخذ ويأخذ به قد غفرته لعبدي فليعمل ما شاء لأن هذا الرجل كان مخلصا ولكن هذا كما يقول شيخ الأسلام من لا ينطبق على كل تائب إنما أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن رجل حصل منه هذا الشيء ولكن لا يحصل لكل تائب طيب الشرط الخامس أن تكون التوبة في وقت القبول أن تكون التوبة في وقت القبول فإن انقطع وقت القبول فلا توبة. وإنقطاع وقت القبول نوعان: عام وخاص. فالخاص حضور الأجل لكل إنسان بعينه، والعام طلوع الشمس من مغربها. طلوع الشمس من من مغربها. نعم فإذا حضر الأجل فإن التوبة لا تنفع لقول الله تعالى وليست التوبة للذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وإذا كان هذا الشرط محققا تل هذا على أن التوبة واجبة على إيش؟ على الفوق. على الفور، لأن أحدا لا يعلم متاعه الموت. فإذا كنت لا تعلم متاعك الموت، لازم من ذلك أن تبادر بالتوه، وأن يكون دائما على بالك أنك تائب إلى ربك، راجع إليه، حتى إذا قدر أن الأجل أتاك ضغت، وإذا أنت على أتم استعداد. نسأل الله أن ينقذنا وياكم من غفلة القلوب القلوب غافلة ما تحسب لهذا الشيء حسابه والواجب أن الإنسان يحسب لهذا الشيء حسابه يكون دائما على ذكر التوبة ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله أكثر من سبعين مرات ويتوب إليه أكثر من سبعين مرات أما العام فهو طلوع الشمس من من مغربها لأن الشمس هذه تدور بإذن الله منذ خلقها الله إلى أن يأذن الله بوقوفها والعجيب أنها لا تتقدم ولا تتأخر لا تتقدم ولا تأخر انظر إلى طلوعها مثلا اليوم اليوم الثاني من برج السنبلة تطلع في الساعة كذا الدقيقة كذا هذا اليوم نفسه من مئات السنين السابقة وهي تطلع عليه على هذا القدر من الساعات والدقائق ما تختلف لو أحصيتها منذ علم الناس التاريخ لو وجدت أنها لم تختلف تخرج في هذا اليوم من برج السنبلة في الساعة الفلانية والدقيقة الفلانية إلى يوم القيامة وهي إذا غربت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إذا غربت تسجد تحت العرش تعظيما لله عز وجل وتستأذن هل تخرج ولا ترجع إما أن يؤذن لها وإما أن يقال ارجع من حيث جئتي فترجع من حيث جاءت وتخرج من مغربها فإذا رأى الناس آمنوا كلهم كلهم يؤمنون لأنهم حينئذ يعلمون أن لها ربا مجبرا أما الآن فيظن هذه طبيعة طبيعة تسوق هذا العالم على هذا النظام لكن إذا اختل النظام ورجعت الشمس من المغرب آمنوا كلهم المؤمن والكافر كلهم يؤمنون ولكن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 سنة الله الذي قد خل في عباده وخسر هناك الكافرون فالمهم أن شروط التوبة إذن خمسة وقد قال بعض العلماء إنها ثلاثة فأسقطوا الإخلاص وأسقطوا أن تكون في وقت القبول ولكن لا بد من هذا الشرطين لا بد من الإخلاص وأن تكون في وقت القبول نعم والله ما أعلم في هذا الشيء لا أعلم في هذا الشيء هل يت... هل, هل ترجى دائما أو إذا خرجت على الناس وراءها كلهم ودارت 24 ساعة لأنه لا بد أن تدور 24 ساعة علشان تخرج على الناس كلهم يعني لا بد أن تدور 24 ساعة فإذا وصلت منتهى حين يتعد ما نجي هل تبت... تستمر ولا نعم اللعنه اللعنه لأن فيها أي في اللعنه. على كذا ما نحن نتكلم. نعم. على هذا ما ليش؟ الناس يمتون. لالا معناه إن الناس يلعنونه مهما ب بيلسان المقاط حتى بلسان الحال شير شير نعم. أحسن ما يعني إن يعلم شفنا النساء يقع في معاصي وقد لا يعيمت يعني يعني هذا المعاصي معيّنة. هه. يعني لا يعلم مع المعاصي المعيّنة اللي ارتكبها يعني يصفه فتوبته يعني عن هذه المعاصي يعني يعني ما كانك تقول هل تصح التوبة على وجه الإيمان؟ هذا فين عم تصح؟ يعني الإنسان قد لا بذنوبه، ولهذا قال اللهم لي ما قدمت وما أخرت وما سرّت وما علنت وما أنت علم به مني فين؟ نعم. نعم أحمد. قوله تعالى الرجال هل هي على الجنس؟ إينعم. طيب تصدق الجنس ولا على كل فرد؟ لا لا الجنس. ما هي صادقة على كل فرد؟ ما ما تصدق على كل فرد؟ يعني يوجد يجد رجال سوفها تقوم عليهم النساء. هو رجال ما لهم عقول تقوم عليهم النساء. نعم. كل شيء الله سبحانه وتعالى يعني ذكر لعنة الملائكة والناس. ان هو والله قال ان الجن مع أن الجن مكلفين نعم. يعني علي عليهم التكاليف ما على الناس نعم يعني الله والله اعلم الله اعلم انه لما كان الجن غالبهم شياطين تضل الناس ذكر الذين اكمن منهم وهم الإنس والملائكة نعم ذكر بعض المفسرين في يقول أن سبب نزولها أن رجلا نرتد بعد إسلامه ثم أسلم فأرسل إلى قومه أن يسأل رسول الله نعم يعني ماذا يصنع هل الإسلامه صحيح فأنزل الله بقوله على كيف يبدو الله ما فأنزل الله إلا لن يتاب هذا صحيح لا لكن العبرة بعموم بعموم اللافظة لا بخص السبب نعم أنا تكون قبل ما معن أن يكون مرادها الآيات الكبيرة الآيات الكبار ولا ما في الشكل أن آيات تكون قبل طلع الشمس المغربية يا عز وجل وما موسى وعيسى والنبي نعم وما نعم كان أنه أعاد الفعل هناك ولم يعيده هنا. الله والله عل ما ما أدي إنه لم يكن اختلاف تعبير مثل أنزل علينا وأنزل إلينا معنى واحد أو إنه لما كان هناك قال قولوا آمنا بالله قولوا آمنا بالله ورجع الخطاب مباشرة إلى الناس صار صلاب وده أن يصرح بال بالإمام بمؤت النبيون. الله أعلم. نعم علامة علامة هي كيف علامه الذنوب تؤثر على القلب الحي او الحي تؤثر عليه الذنوب تجد انه ينقبض ويضيق صدر الانسان فاذا تاب انشرح صدره قال الله تعالى افمن شرح الله صدره ويسره اللسان فهو على نور من ربه فويل للقاسة قلوبهم من ذك الله لا شيخنا المبين وكذلك أيضا من علاماتها إن الإنسان بدل أن يكون معه فتور عن الطاعة يجد معه نشاطا على الطاعة لأن الله تعالى قال وعصى آدم ربه فعوى ثم اجتباه ربّه فتاب عليه وهدى فيزداد الإنسان نشاطا في الطاعة إذا قبل الله توبته شوفي كل مرة في لا مهما على كل حال قد يدق واحد يضربه ويضيق صدره لكن إذا كان إنسان يعني عاديا وجد انق بعضا فل من آثار من الذنوب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغنم على قلبي وإني لا أستغفر الله أكثر من سبعين مرة. <تصفيق> هذا مستصنى من كفر يعني من الذين كفروا من سبب من الذين, الذين كفر نعم كفروا بعد إيمان وحاله وحال النس هذا ما؟ هذا يعني حال المستصنى وحال النس محلوا ايه ايه نعم ايه وما ي لأن القبر التام موجب طيب ما ما ذكرنا الاعراب للدرس القادم ان شاء الله نعم شوف النبي ماذا تاب الإنسان ارتفع عنه احنا نسوف إن إذا تاب عاد علمه عليه لكن مسألة الاستتابة خصص سنة هو القرآن الاستتابة هي اللي اختلف بها العلماء هي واجبة أو يقتل بدون الاستتابة وإذا تاب ما في شكال إنما مهل يلزم أن نستتابه أولا فإن تاب تركناه أو نقتله بحسابه على الله والصحيح أن الاستتابة راجعة إلى رأي الإمام أخذتهم ما يقولون؟ يقولون يقول الرجل وجب عليه القصاص فلما أحضر السيف لقتله قال استغفر الله وأتوب إليه هل تقبل توبته أو لا إيه تقبل لا يمكن له ذنوب أخرى لا تقبل لأنه يعني يمكن أن لا يقتص منه أحيانا يوضع السيف على رقبته ثم يقول أولئا المقتول عفونا إذا قال عفونا يجب رفع يرفع السيف ولو واحد ولو واحد من ألف ذكر أوذ ما تقل القرآن ثمن عفيا له من أخيه شيء وشيء نكره في سياق الشرط فتعم بالله من الشيطان الرجيم كيف يهدي الله قوما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 إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمْ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ قَاعِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وأولئك هم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 وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين هذا المناقشة طيب ما المراد بالاستفام هنا <تصفيق> استباد يعني يعني يبعد أن الله يهدي طيب ذكر الله سبحانه وتعالى أن وجه الاستبعاد ثلاثة أمور ما هي يا أحمد نعم نعم. وجاءتهم البينات يعني فقامت عليهم الحجة من كل وجه ثم كفروا هؤلاء لا يهتدون قوله تعالى والله لا يهدل القوم الظالمين المراد هنا هداية الإرشاد أو هداية التوفيق فيه. التوفيق نعم. ما الدليل على أن الله يهدى الظالمين هداية أرشاد لأن, ل... لأن الرسول إذا لأ جاء الرسول وظهر لهم حق أحسنت م... ما قبل تمام لأنه إذا جاء الرسول فقد بيّنوا نعم. قال الله تعالى فأما تموتوا فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى نعم طولها الظالمين من المراد به لعاهة القوم الظالمين الكافرين طيب ما الدليل كافرون هم الظالمين نعم وهذه الآية كفروا بعد إيمانهم كفروا بعد إيمانهم طيب قوله جزاؤهم أن عليهم لعث الله أين خبر المبتدى في جزائهم؟ جزاء مبتدا، أولئك أولئك أولئك مبتدا، وجزاء مبتدا ثاني، الله عليهم خبر مبتدا ثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبر الخبر المبتدا الأول. الخبر هنا مفرد أو جملة، فاصل. الخبر هنا أن عليهم لعنة الله مفرد أو جملة. Voi, niin. Kuka on tämä? Tämä on tämä. Tämä on tämä. Tämä إذا لا يمت... لا ينظرون لا أي لا يمهلون طيب والتخفيف هنا عام في كل وقت أم ماذا؟ هم طلب التخفيف لو من العذاب المهم السؤالي لا يخفف عنهم العذاب هل هذا النفي عام أو مخصوص بوقت دون وقت؟ النفي عام عام الدليل؟ وقال ei, ei, ei, قال ei, ei, ei, ei, لمو وما يبتاع كل ماخذنا؟ ماخذ. ما. نكمل إن كمل الآية هذا ماخذ. قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك. إلا ذات الاستثناء والذين مستثنى. والأصل في المستثنى أن يكون من جنس المستثنى منه. وينخرج عن جنسه فهو على خلاف الأصل. ولا بد ولا بد من دليل. يدل على أنه ليس, من غير ال... أنه ليس من الجنس ويسمى المستثنى الذي من غير الجنس يسمى استثناء منقطعا لكن هنا لمتصل قال إلا الذين تابوا هذا المستثنى من قوله كفروا بعد إيمانهم أولئك جزاؤهم إلى قوله إلا الذين تابوا من بعد ذلك يعني الذين تابوا من بعد الكفر بعد الإيمان يعني فإن الحكم يختلف فيه والتوبة كما أسلفنا الرجوع من معصية الله إلى طاعته ولها شروط خمسة ذكرناها وكتبناها ووعيناها قال من بعد ذلك المشار إليه ما سبق من الكفر وأتي بإشارة البعيد لانحطاط مرتبته لأن البعد قد يكون من عال وقد يكون من من نازل فإن كان من البعد من عال يعني أنه أشير إليه إشارة البع البعيد لعلوه فهو ثناء وإن كان أشير إليه إشارة البعيد لدنوه وسفوله فهو قدح قال من بعد ذلك وأصلحوا يعني أصلحوا ما جرى أو ما كان فعلهم سببا في فساده يعني أصلحوا ما أبسدوه مباشرة أو تسببا فمثلا إذا كانوا هؤلاء أئمة قادة لما كفروا كفر من يتبعهم فإن توبتهم لا تكفي حتى يصلحوا ما فسد على أيديهم وذلك بمحاولة إرجاع الذين كفروا تبعاً لهم إلى الإيمان. إذا كان الإنسان كفر بكتاب ما يخالف الدين فلا يكفي أن يقول أستغفر الله وأتوب إليه ولن أعود إلى كتابتي ما ما يخالف الدين حتى يصلح ما أفسد. بماذا؟ هاه؟ بأن يكتب ردًا على ما كتب أول. لأن المفاسد المتعدية لا بد فيها من أسلاح ولهذا قال إلا يتابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والجواب هنا قد يبدو غير مطابق لما سبق لأنه قد يتوقع السامع أن يكون الجواب فإن الله يتوب عليه ولكن الجواب كان ثناء على الله باسمين من أسمائه انتبه يا ولد وهما الغفور الرحيم قال فإن الله غفور رحيم ولكن يؤخذ من هذين الاسمين أن هؤلاء الذين تابوا وأصلحوا يغفر الله لهم لأن مقتل هذين الاسمين يعمهم فيغفر الله لهم ويرحمهم طيب الغفور هو من يغفر الذنوب ومغفرة الذنوب هو سترها والتجاوز عنها والرحيم هو من يرحم العباد والرحمة صفة تقتضي الإحسان والإنعام، وفي الجمع بين الغفور الرحيم زيادة معنا على ما تتضم ما يتضمنه الإسمان، وهو أن الله تعالى قد جمع بين المغفرة التي بها زوال المكروه وآثار الذم والرحمة التي بها حصول المطلوب. وهو النعمة والإحسان. طيب إذا إذا تابوا وأصلحوا غفر الله لهم أجيبوا نعم غفر الله لهم ورحمنه. فهذه الآيات الكريمة الآيات الكريمة نأخذ الآن فوائدها. يقول الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الآخرة من من الخاسرين في هذه الآية فوائد. فمن فوائدها بطلان كل عمل ليس على دين الإسلام فأي عمل يكون على غير دين الإسلام فهو باطل لقوله فلن يقبل منه ومن فوائدها أن جميع الأديان غير دين الإسلام غير مقبولة عند الله ولا نافعة للمتدين بها لعموم قوله غير الإسلام فيشمل دين المسيحية ودين اليهودية ودين البوذية ودين المجوسية وكل دين كل دين فإن الله لا يقبلها إلى الإسلام ومن فوائدها الثناء على دين الإسلام وأنه هو المقبول المحبوب إلى الله ويؤخذ هذا من المفهوم لأن مفهوم قوله من يبتغى غير الإسلام دينا فليقبل, فليقبل منه مفهومه أن من يبتغي الإسلام دينا يقبل منه ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يدينون بدين الإسلام يتعبون أبدانهم ويهلكون أموالهم وربما يموتون جوعا وعطشا وحرا وبردا في الدعوة إلى غير دين الإسلام كالذين يسمونهم المبشرين وهم في الحقيقة منصرون مضللون هؤلاء ينفقون أموالا كثيرة ويتعبون ثعبا عظيما ويتعرضون للهلاك كل الأعمال هذه نتيجتها هباء، وهو في الآخرة من الخاسرين قال الله تعالى وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا لاَ يَسْتَفِيدُ مِنْهُ لاَ يَسْتَفِيدُونَ مِنْهُ إِطْلاقًا لأَنَّهُ عَلَى غَيْرِ شَرِيعَةِ اللَّهِ وَقَالَ تَعَالَى إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم من لكن بماذا يغلبون ينزل شيء من السماء يبين غلبهم أو يغلبون إذا قام المسلمون بما يجب عليهم من نصرة دين الإسلام الثاني الثاني ولهذا نأسف أن النصارى لهم هذا النشاط في دعوتهم إلى الضلال والمسلمون نشاطهم ولا ي... لا يبلغوا ولا عشرهم عشاره مع أنهم لا حق ولكن الحق لا بد أن ينتصر ولو بعد حين ثم قال الله عز وجل نعم وفي الآية أيضا وفي الآية من الفوائد إثبات الآخرة لقوله وهو في الآخرة من الخاسرين وفيها أن الآخرة فيها خسارة وربح، نعم فيها خسارة وربح أعظم من خسارة الدنيا وربحها. قال الله تعالى يوم يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. ليس تغابن في الدنيا، أن يكون عند الرجل قصور وسيارات ونساء وأولاد وحشم وخدم. والآخر ليس له إلا ثوب يكسو عورته هذا ليس بغبن في الحقيقة الغبن يوم القيامة الغبن يوم القيامة حينما يحشر المتقون إلى الرحمن وفدا ويساق المجرمون إلى جهنم وردا هذا الغبن العظيم وهذه الخسارة العظيمة ولهذا يجب أن نعلم أن الخسران المبين هو خسارة يوم القيامة قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين ثم قال الله عز وجل كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم إلى آخر من فوائد هذه الآية أن من ضل عن بصيره فإنه يبعد عن يهدأ نعوذ بالله كيف يهدي الله قوما كفروا بداعمانهم إلى آخره ومن فائدها أيضا أن من فسق عن بصيره فإنه يبعد أن يكون من العدول فإذا قيل لشخص هذا حرام وهو مسلم وبين له الحق ثم عصر والسمر على فسقه فإنه يبعد أن نهدى والعياذ بالله ومن فوائد الآية الكريمة أن الهداية والإضلال بيد الله يقوله كيف يهدي الله فنسب الهداية إليه وفي آية أخرى أن الله نسب الإضلال إليه مثل ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ولكن يجب أن تعلموا وقد علمتم أن هداية الله وإضلاله لحكمه فمن كان أهل للهداية هداه الله ومن كان أهل للظلال أضلله الله قال الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته وقال تعالى فلما زاعوا أزاغ الله قلوبهم والله عز وجل يعلم إذا علم من من المرء أنه لا يريد الهداية أظله الله وإذا علم أنه يريد الهداية وأنه حريص عليها يطلبها أينما كانت ويسلك ما دل عليه الحق ما الدليل فإن الله تعالى يهديه ويعينه ويوفقه ويفتح بصيرته حتى يرى الحق كأنما يتلقاه عن في رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب. ومن فوائد الآيات الكريمة أن الإنسان قد يستكبر ويعاني بعد أن تبين له الحق لقول الكفر بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول الحق وجاءهم البينات ومن فوائدها أن الكفر بعد الإيمان أغلظ من الكفر الأصلي لأن الله تعالى استبعد أن يهتدي هؤلاء وأما الكافرون فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة المتحنة أن الله تعالى قد يهديهم فقال عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة وذلك بالإيمان والله قدير والله أفور رحيم ومن فوائد هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حق لأن هلام هؤلاء على الكفر بعد أن شهدوا بأن الرسول حق ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حق من عند الله صادق فيما قال وفيما أخبر به عن ربه ومن فائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لم يدع الخلق هملا بل أقام لهم الحجج وأقام البينات حتى لا يكون للناس على الله حجة لقوله وجاعهم البينات طيب هذه البينات تنقسم إلى أقسام شرعية وعقلية وحصية. أما السمعية فهو القرآن وأما العقلية فهو أن كل عاقل يتدبر ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أنه حق فإنه ما أمر بشيء فقال العقل ليته لم يأمر به ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته لم ينهى عنه وأما الحصية فظاهرة انتصاراته العظيمة في هذه المدة الوجيزة وانتصار أصحابه حتى فتحوا مشارق الأذى ومغربها مع أنهم كانوا أذلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس هذا من أكبر الأدلة على أنه رسول الله حقا وإذا فالآيات شرعية وعقلية وحسية ومن فوائدها أن من أضله الله فإنما ذلك لظلم منه أي من, الـ من الـ الذي أضله لقوله والله لعهد القوم الظالمين وأما من طلب الحق وتحروا وتشوفوا له فإنهم جديرون بالهداية كذا يوسف وصل. الذين يجادلون من هم؟ الذين اللي كفروا الذين كفروا بعد, بعد ايمانه وشهدوا أن الرسول حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق وجاءهم البينات نعم فهم جادلون بالهدايه هكذا قلنا يا جماعة ها على العكس على العكس تماما حط بالك الدرس طيب بار الله تعالى أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين في هذه الآية فات الجزاء وفيها أن الجزاء من جنس العمل فإن هؤلاء لما ارتكبوا ثلاثة جرائم أو ثلاثة أمور في كفرهم كان عليهم لعنة الله والملائكة والناس ثلاث بثلاث ومن فائدها أن الملائكة ذو عقول يفهمون ويفعلون وليس كما قال بعضهم إن ليس لهم عقول وما أغرب هذا القول وما أبعده من الصواب لأننا إذا قلنا إن الملائكة ليس لهم عقول فإننا نطعم في القرآن لأن الوسيط الذي بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين الله ملك فإذا قلنا لا عقل له كيف كيف إذا قلنا لا عقل له إذا نقول ما نأمن لأن العاقل لا يمكن أن يحتمل قوله ولا نقلوه من أي ما نأخذ أن لهم عقولا من إثبات أنهم تصدر منهم اللعنة ومن فائد هذه الآية أن أمثال هؤلاء يلعنهم الناس جميعا لقوله والناس أجمعين لكن هذا فيه إشكالا وهو أنه يوجد من الناس من يزمر وراء الكافرين ويصفق وراءهم ويفزع معهم فكيف قالوا الناس أجمعين نقول لأنه إذا صفق معهم وزمر وراءهم فهو منهم فيكون هو ملعونا من من الناس أجمعين من الآخرين لأن من أعانى ظالا فهو ظال ومن أعانى كافرا فهو كافر قال الله تعالى وَمَ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَهِ تَقْمِ الظالمين. ثم قال الله تعالى خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منظرون فيها إثبات أن هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رسول حق وجاءهم البينات خالدون في لعنة الله أي في الطرد وليس ثمة إلا النار بعد الجنة ما فيه إلا النار وليس بعد الهدى إلا الظلال نعم ومن فائدها أنهم والعياذ بالله دائما في عذاب في عذاب لا يخف أبدا ولا ينتظرون الفرج لا بالتخلص منه ولا بتخفيفه تقوله لا يخفف وهذه جملة خبرية وخبر الله تعالى لا يخلف ومن فائدة هذه الآية أن هؤلاء يبادرون بالعذاب فهم يبادرون بالعذاب إما في الدنيا أو عند الموت وعند دخول النار ففي الدنيا قال الله تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وعند الموت تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وفيهم القيامة حدث ولا حرج ثم قال تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله رفور رحيم في هذه الآية من الفوائد أن التوبة تجب ما قبلها لقوله فإن الله غفور رحيم ومن فوائدها أنه لا بد مع التوبة من الإصلاح لقوله وأصلح وهذا واجب في كل من يتعدى جرمه إلى غيره أن يقوم بإصلاح ما ترتب على هذا الجرم ومن فوائد هذه الآية إثبات اسمين من اسماء الله وهما الغفور والرحيم وإثبات ما ما تضمناه من الصفح وهي المغفرة والرحمة ولهذا نقول كل اسم من, من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء كل اسم من أسماء الله فإنه دال على ثلاثة أشياء على ذات الله وعلى الصفح والثالث على الأثر الذي يترتب على هذه الصفة، لكن هذا الثالث لا يطرد في كل اسم من أسماء الله، لأن الأسماء غير المتعديه لا يدخل فيها إثبات الأثر. فالعلي علي مثلاً فيها إثبات الاسم والصفة والعظيم كذلك والكبير كذلك، لكن السميع فيها إثبات الاسم والصفة والأثر، الاسم السميع. والصفة السمع والأثر يسمع ومن هنا نعلم أن كل اسم فلا بد أن يكون متضمنا لصفة بدون استثناء بدون استثناء وليس كل صفة مستلزمة للسم قد يوسف الله بالشيء ولا يسمى بما دلت عليه هذه الصفة ولهذا نقول الصفات أوسع من إيه؟ من الأسماء أوسع لأن كل اسم متضمن للصفح ولا عكس. ثم قال تعالى إن الذين كفروا نعم ووومن فوائد الآية ومن فوائد الآية الثناء على المصلحين ويستلزم الإصلاح. أن يكون المصلح صالحا أليس كذلك؟ هذا هو الأصل أن كل مصلح فهو صالح وقد يكون المصلح غير صالح فإن من الناس مثلا من ينهى عن المنكر وهو يفعله ويأمر بنعروف وهو لا يفعله لكن الغالب أن المصلح حقا يكون صالحا لأنه لا يمكن أن يسعى ليصلح غيره وهو مضيع لإصلاح نفسه ثم قال تعالى إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل ثوبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا بعد إيمانهم وهؤلاء مرتدون لأنهم آمنوا أولا ثم كفروا ثانيا ثم ازدادوا كفرا يعني أنهم صاروا وليد بله يترقون أو ينحجرون في دركات الكفر لن تقبل توبتهم متى إذا تابوا قبل الموت عند حضور الأجل فإن توبتهم لن تقبل تقول الله تعالى وليس التوبة للذين يعمل السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت الآن إذا نكون قوله ثم ثم زادوا الكفر لن تقبل توبتهم متى إذا حضر إذا حضرهم الموت أما إذا تابوا من قبل فقد سبق سبق أنهم إذا تابوا وأصلحوا فإن الله غفور رحيم ثم قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب ولو افتدى به وهذه مرتبة ثالثة كفروا وبقوا على الكفر إلى الموت فهؤلاء قال لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهب ولو افتدى به ولم يقل فلن تقبل توبته لماذا؟ لأنهم لم يتوبوا ماتوا على الكفر فلم يبق أمامهم إلا الفداء أي يفتدوا أنفسهم بشيء يقول لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به يعني لو جاءوا بملء الأرض ذهبا وطلبوا أن يكون فداء لهم فإن ذلك لن يقبل منهم فإن ذلك لن يقبل منهم وحينئذ تكون هذه الآيات قسمت الكفار الذين ارتدوا إلى ثلاثة أقسام قسم تاب وأصلح فما حكمه ها تقبل توبته وقسم تاب عند حضور الأجب فلا تقبل توبته وقسم ثالث مات على الكفر فلن تقبل فديته ولا نقول فلا تقبل توبته لأنه لم, لم يتوب وهذا كالذي في سورة النساء تماما حيث قال الله تعالى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله ثم يتوبون من قريب من قريب يعني قبل حضور الأجل فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس التوبة للذين يعملون السجيات حتى إذا حضر أحدهم نوت قال إني تبت الآن هذا القسم الثاني وللذين يموتون وهم كفار هذا القسم الثالث فتكون هذه الآية هذه الآيات كالآيات التي في سورة النساء ثم قال تعالى نعم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين أولئك المشار إليه من مات على الكفر ومن لم تقبل توبته وهو من مات عند حضور الأجل يقول عز وجل أولئك لهم عذاب أليم أليم بمعنى مؤلم لأن أليما تأتي بمعنى الفاعل وتأتي بمعنى المفعل وتأتي بمعنى المفعول فعيل تأتي بمعنى مفعول وبمعنى فاعل وبمعنى مفعل صح طيب تأتي بمعنى فاعل مثل سميع يعني سامع إن ربي لسميع الدعاء وبمعنى مفعول مثل جريح وكسير وبمعنى مفعل نعم مثل أليم بمعنى مؤلم ومنه قول الشاعر أمن ريحانة الداعي السميع يؤرق يؤرقني وأصحابي هجوع قال وما لهم من ناصرين يعني ما لهؤلاء أحد ينصرهم ويمنع العذاب عنهم أو يرفعه عنهم لأنهم حق عليهم العذاب ولا يجدون لهم ناصرا في هذه الآية من من العرب قوله فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ذهبا شعراة تميز تميز لأنها أتت بما بعد ما يفيد التقدير وهو قوله مل كل وكل ما أتى بعد ما يفيد التقدير فإنه منصوباً فإنه يكون تمييزاً لأن ما يفيد التقدير مبهم والتمييز يبينه ثانياً قوله ولو افتدى به هل الواو زائدة يعني فلن يقبل, من فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً لو افتدى به أو, أو, أن, أو إن الواو مؤسسة يعني غير زائدة نقول الأصل إيش عدم الزيادة ولا موجب لقولنا أنها زائدة لأن الكلام مستقيم ولو كانت أصلجة والتقدير لو أن لهم لو أن فليُقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا إذا بذله من غير أن يصرح بأنه ابتلاء وقالوا ولو افتدى يعني ولو صرح بأنه افتداء والفرق بينهما أنه قد يعطي الأول تزلفا لا معاوضة وأما إذا أعطاه افتداء فهو إيش؟ معاوضة هذا هو الفرق بينهما إذن فليقبل من أحدهم من الأرض سواء أعطاه من باب التودد والتحبب أو أعطاه على أنهم فداء ومعاوضة يقبل نعم. نعم. لا يقبل منه نعم لا تقبل لا تقبل ولهذا لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم بسلامه عمه قال كلمة أحاد لك بها عند الله والمحاجر قد يحصل بها المقصود وقد لا يحصل الكافر قد يشتغل لا قد تقبل وقد لا تقبل لأن الله يقول وليست تثبتوا الذين من السيات حتى إذا حضر أحدهم وقال إنه تبت آن الآن. يشمل الحديث يعني, يعني, يعني اني كيف لما قال لو لا لم يتبين أنه حضره الأجل كان يحتضر نعم ها؟ كان لكن لم يتبين أنه كان حضره الأجل ومعه معه وعي فما إذا حضر ما تعلات تدل على أنه ما يف لا فرق نعم لو كان حفر كان حياً ها الإنسان لعن الإنسان بعين كان حية الدنيا هل يجوز لعنهم؟ هل يجوز؟ لعنهم؟ لا لعن معين حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ليلعن قوما من المشركين ناهوا الله وقال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون نعم؟ نعم. يبدأ هنا. والسؤال. أنت الآن تخبرنا أو تسأل. تسأل عن إيش؟ من من يتبعهم. لا شك أن الذي يقول هذا القول كافر مرتل يباح ودمه وماله لأن هذا هو حكم جاهلية. الذي قال الله تعالى فيها أفحكم الجاهل يتيبون ومن أحسن من الله حكما لقوم يغنون فالذي يقول إن هناك حكم يساوي حكم الله في أسلاح الخلق أو أحسن من حكم الله فلا شك أنه كافر لأنه مكذب لقوله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يغنون شيخ ذكرنا بسبب تفسير أن العاصي مفسد في الأرض بسبب فساد الأرض وهذا العاصي جارمٌ متأذٍ هل يقولون أن صلاة لا مو بعلى كل حال العاصي الذي ما دعوه إلى إلى إلى معصيته أف... معصيته هو خاص شوش. لا من باب شروطه إذا كان إذا كان متعدٍ فهو من شروط التوبة شوش. نعم غير مسلم دينك بأنه يتعبّد يعني بعبادات غير مشروعة فدعية إنه إنه غير مقبولة نعم بلى كيف شو أخذنا هذا نحن ذكرنا هذا من يبتغي الإسلام أصلا أو فرعا نعم أن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون استفاد من هذه الآية الكريمة أن المرتد إذا بقي على ردته فإنه لا تقبل توبته عند الموت لقوله إن الذين كفروا بعد إيمانهم وهذا لا يكون إلا بالردة ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه كلما تمادى الإنسان في الكفر ولم يتوب فإنه يزداد لأن كل وقت يمر عليه يزداد وزرا إلى وزر كما أن المؤمن يزداد أيضا بزيادة, بزيادة الأيام إيمانا لأن كل يوم نمر عليه وهو مؤمن فإنه يضيف إيمانا إلى إيمانه ومن فائد هذه الآية الكريمة أيضا أن من تاب قبل أن يحضر آجله فإن الله تعالى يتوب عليه كما في الآيات السابقة وهي قوله إلا لينتابوا من بعد ذلك وأصلحوا ومن فوعد هذه الآية الكريمة أن من استمر على كفره فهو ظال وذلك لأنه اجتنب طريق الحق وكل من اجتنب طريق الحق فهو ظال لقول الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الظلال فالطرق إما حق وإما ضلالة فمن لزم الشريعة فهو مع الحق ومن خالف الشريعة فهو في الضلالة ثم قال تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم من الأرض ذهبا وهذا هو القسم الثالث من أقسام الكفار لأن القسم الأول الذين تابوا قبل الموت والثاني الذين تابوا عند الموت والثالث الذين ماتوا على الكفر فهنا يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار من هذه الآية الكريمة أن من مات على الكفر فلم يقبل منه شيء يمنعه من عذاب الله ولهذا قال لن يقبل من أحدهم من الأرض ذاهبا ولا اكتدابا ومن فوائد هذه الآية أن الأمر يصير على المؤمن لأنه يفتدي من عذاب الله بما هو أقل من ملء الأرض ذهبا فإذا آمن وقام بالعمل الصالح وأدى ما يجب عليه من الحقوق المالية نجا من هذا العذاب مع أنه أقل بكثير من ملء الأرض ذهبا ومن فوائد هذه الآية إثبات العذاب لهؤلاء الكفار لقوله أولئك لهم عذاب أليم ومن فائدها أن هذا العذاب عذاب شديد مؤلم لقوله علي ومن فائدها أن هذا الألم ألم بدني وألم نفسي لأنهم مع العذاب الشديد العظيم على البدن يعذبون عذابا نفسيا وذلك بالتوبيخ والإهانة ومن فوائد هذه الآية أن هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر لن يجدوا أحد ينصرهم حتى آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تلقى في نار جهنم إهانة لها وإذلالا لها وإهانة لعابديها وإذلال لهم لأنهم إذا كانوا يتعلقون بهذه الآلهة وألقيت في النار صار هذا أشد عليهم حصرة ثم قال تعالى لن تنالوا البر قال الله تعالى حتى تنفقوا مما تحبون لن الذي عرفنا أنها تفيد النفي وتحول الفعل من الحال إلى الاستقبال وتعمل تغير الفعل ظاهرا وهو النص فيتغير الفعل شكلا ومعنا أما شكلا فلأنها تنقله من الرافع إلى النص وأما معنا فتنقله من الحال إلى الاستقبال وأيضا وجه آخر في المعنى تنقله من الإثبات إلى النفي يقول الله عز وجل لن تنالوا البر أي لن تدركوه والبر في الأصل هو الخير والعطاء ومنه بر الوالدين وذلك بالإحسان إليهما فالبر في الأصل هو الخير والعطاء ويقرن أحياناً بالتقوى فإذا قرن بالتقوى صار معناه فعل الطاعات والتقوى جناب المحرمات لأن نسان يتقيها ويحذرها يبتعد عنها البر هو الخير الكثير والعطاء فلم تنالوا ذلك حتى تنفقوا مما تحبون حتى هذه الغاية، وهي من أدوات النصب فالفعل بعدها منصوب وقول حتى تنفقوا مما من يحتمل أن تكون لبيان الجنس ويحتمل أن تكون للتبعيض أي والفرق بينهما أننا إذا جعلناها لبيان الجنس شمل المدح من تصدق بجميع ماله وإذا جعلنا للتبعيد صار مختصا بمن تصدق ببعض ماله ويمكن أن نقول إنها صالحة للأمرين فأحيانا يكون التصدق ببعض المال أفضل من التصدق بكله وأحيانا يكون العكس وقوله مما تحبون أي من المال لأن الله تعالى قال وتحبون المال حبا جم ولكن كلما كان المال أحب كان إنفاقه أقوى إيمانا وأدل على محبة الإنسان للخير لأن الشيء الذي تكون رغبة فيه قليلة يسهل على الإنسان أن ينفقه لكن الشيء الذي تتعلق به النفس كثيرا هو الذي تشح النفس في إنفاقه فإذا, تص... فإذا أنفقه الإنسان مع... مع قوة تعلق نفسه به كان ذلك دليل على إيش ها؟ على قوة إيمان لأنه لا يدفع القو... القوي إلا بما هو أقوى منه طيب لما نزلت هذه الآية قام أبو طلح رضي الله عنه فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الله تعالى أنزل لم تنالوا البر حتى تنفغوا مما تحبوا وإن أحب مالي إلي بيرحى وكانت نخلاً مستقبلة المسجد يعني قريباً من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيها ماء عذب طيب يأتي إليه النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب منه ويتظهر به وهذا مما يزيده رابةً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي إليه ويشرب منه ويتصدق ويتظاهر به قال وإني ضعها نعم قال فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذا كمال رابح ذاك كمال رابح ثم قال أرى أن تجعلها في الأقربين أرى أن تجعلها في الأقربين فجعلها أبو طلحة في أقاربه في بني عمه وأقاربه وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أعجبه شيء من ماله تصدق به يتأول قوله تعالى لن تلان بر حتى دون أم تحبون أما نحن فإذا أعجبنا شيء من مالنا ها جعلناه في صندوق واستعملنا الردي وخلنا الباقي يمكن كل ورثتنا ما كلنا ولكن هكذا الشح أما الذين يريدون الآخرة فهم يرون أن مالهم هو الذي يقدمونه ولهذا لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال سأل أصحاب ذات يوم قال أيكم ماله مال وارثه أحب إليه ماله أحب إليه مال وارثه قالوا يا رسول الله ما من أحد إلا وماله أحب إليه مال وارثه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر يعني معنى أنك إذا بخلت بالمال وأبقيته فإنك سوف تذهب عنه سوف يورث من بعده لكن إذا تصدقت به وأمضيته تجده أمامك تجده أمامك ولهذا ينبغي النسان أن يتأول هذه الآية ولو مرت الواحدة لو مرة واحدة إذا أعجبه شيء من ماله أن يتصدق به لعله ينال هذا البر، وقوله تعالى وما تُنفِقون شيء فإن الله به عليم يعني أي شيء تنفقونه مما تحبون وما لا تحبون من قليل أو كثير من نفائس الأموال أو صغائرها فإن الله به عليم وقوله من شيء من هذه بالمة وهي نكره وما اسم شرط واسم الشرط يدل على العموم فهو عموم مبين بعموم العموم في ماء الشرطية والذي بينها شيء وهي أيضا عامة لأنها كرة في سياق الشرط وقول فإن الله به عليم ألف هذه في جواب الشرط رابطة فإن الله به عليم وقول به عليم قدمت قدم الجار المجرور على متعلقه والمعروف أن تقديم المعمول يفيد الحصر فهنا نقول إنه قدم المعمول لفائدتين الفائدة الأولى لفظية وهي مراعات فواصل الآيات والفائدة الثانية معنوية وهي بيان الاعتناء بهذا المقدم حتى كأن, كأن الله تعالى حصر علمه به فتقديم المعمول هنا يدل على العناية والاهتمام بهذا الشيء الذي قدمه الإنسان لنفسه وأن الله به عليم فإن قال قائل علمنا أن الله به عليم ولا ننكر ذلك لكن ما فائدة فالجواب أن الله تعالى لم يذكر هذا العلم إلا لما يترتب عليه من المجازات فإن الله إذا علمه لا يمكن أبداً أن يضيعه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والله تعالى عليم بكل شيء في هذه الآية من الفوائد الحث على الإنفاق مما يحبه الإنسان وفيه أيضاً أن بالإنفاق مما يحب نيل البر الذي يطلبه كل إنسان ومن فوائدها إثبات الأسباب من أين توقف؟ أن أن الله أث أثبت البر سببا وهو الفاق من ما نحب ومن فوائد هذه الآية أنه كلما أنفق الإنسان مما هو أحب إليه كان أكثر لبره، وذلك لأن من قواعد الأصول أن ما علق بوصف، فإنه يزداد وينقص بحسب ذلك، بحسب ذلك الوصف. ومن فوائد هذه الآية عموم علم الله عز وجل لقوله وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. ومن فوائدها إثبات الجزاء <تصفيق> وأن كل إنسان سيجازى بعمله من خيرا فخير وإن شرا فشر يؤخذ من قوله فإن الله به عليم لأن المراد من إثبات العلم إثبات ما يترتب عليه وهو وهو الجزاء طيب أما, أما بالنسبة للعراب فإن قوله لن تنالوا البر حتى حتى هذه للغاية والغاية إذا لم يوجد المغيّة فإنها لا تناد وعلى هذا فلا ينال البر إلا من أنفق ما يحب وثانيا حتى تنفقوا أين ذهبت النون لأن فعل منصوب إما بأن مضمرة بعد حتى وإما بحتى على الخلاف هذا وقول وما تُنفق من شيء هذه جملة شرطية فعل في الشرط فيها تُنفق وجوابه جملة فإن الله بيها عليم وقولنا جملة الجزاء بالفاء لأنها جملة اسمية طيب ومن فوائد هذه الآية نسينا نذكرها من فوائد هذه الآية جواز الإنفاق جواز وإنفاق المال جواز وإنفاق المرء جميع ماله بناء على إيش على أن من للجنس وهذه المسألة اختلف فيها العلماء هل يثاب الإنسان إذا تصدق بجميع ماله ويمدح أو نقول الأفضل أن لا تصدق بجميع المال؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير من أنتذرهم على يتكففون الناس فجعل إبقاء المال للورثة لألا يتكفف الناس خيرا من أن يحرموا من المال فيتكففوا الناس وإذا كان هذا بالنسبة للورثة فهو بالنسبة للنفس من باب أولى ولما نذر عبول بابه أن يتصدق بجميع ماله قال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فأمره أن يمسك بعض ماله وأن يتصدق بالثلث ومن علم من قال بل يمدح الإنسان إذا تصدق بجميع ماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على الصدقة ذات يوم جاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله وجاء عمر بشطر ماله بنصفه وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال له ماذا تركت لأهله قال تركت, تركت لهم الله ورسوله والصحيح في هذه المسألة أنه يختلف أن, أن ذلك يختلف فمن علم من نفسه أنه إذا تصدق بماله لم يخنع لأحد ولم يذل لأحد وكان عنده من قوة التوكل على الله والعمل ما يغنيه عن السؤال فهنا يمدح على الصدقة بجميع ماله وكذلك لو فرض أن المسألة تحتاج إلى الصدقة بجميع المال لكون الناس في ضرورة إلى ذلك كان الصدقة بجميع المال أفضل وأما إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن يتصدق بماله ويتكفف الناس فلا يتصدق لأنه لا يمكن أن يفعل شيئا مستحبا لشيء ويضع شيئا واجبا لأن عفاف نفسه وأهله واجب فكونه يتصدق ثم يذهب يقول الناس أعطوني أعطوني لا شك أن هذا إذلاء إذلاء النفس فالصحيح أن المسألة تختلف باختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص. لا صدق ما يفشل الله لنفسه متعلقا بالله جاره الذي أنبغى لا أن لا أحد لا أحد لأن الله تعالى يقول أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما مما لكم من الأرض ولا تهملون من من أن تنفقون ولا سبئ أخذيه إلا أن تومض فيه الإنسان لا أنبغى له أن يعلق نفسه بما أخرجه لله يله الان لكن اجل لكنه ينقص كذا شيء نعم طبعا تمر علينا النار اللي يعمدونه نعم نعم اسئله أص... سنا نعم مثل مثل زيد بن مثل الناس الصالحين لا هذا مثل عيسى بن مريم نعم مثل عيسى بن لا هذا مو من الأصناع <تصفيق> المعبودات قسمة معبود يعبد الله هذا لا يعد ولهذا قال, إن قال الله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا أسمعون قال بعد ذلك إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنهم بعد لأن الكفار اعترضوا قالوا إذا كانوا هم حسب جهنم إذن عيسى يكون في النار فأنزل الله هذه الآية إن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لكن الأصناع اللي هي الأصناع أحجاب تلقى في النار سمعوا لها نعم أنت تعرف أن الوقت طويل ولا ولا قصير. إيه. هل في النار؟ هل النار يكون في النار في وقت قصير ولا طويل؟ طويل. تختلف الأحوال. تختلف الأحوال. فهم إذا وقع فيها يسمعون لهذا الشهيق عندما الثلقام. يكون هذا أشد في الرعب والعزاء والعياذ بالله. ثم إذا أطبقت عليهم. إنها عليهم صدفة في عمده مبردة. شو نعم. شوف أحسن واحد. هل هل يعني البر لا ينال إلا بهذا بهذه الطريقة أو في أو ذو البر غيره؟ لا هذا البر الكامل المطلق. البر المطلق أما مطلق البر فيحصل بأذن شيء ولهذا قال البر بأل الدالة على الكمال. نعم. شو اسمه الأخير؟ شاكر. جزاكم الله خير. هل من هذا من يكون لديه كتاب ثمين يعنده فائدة كبيرة يتصدق به؟ لا لا لا. يعني هذا الكتاب قد لا يجد مثله وهو محتاج إليه حاجة دينية. ليس منش ما يدخل, يدخل في هذا. لكن لو لو فرضنا مع عندك ساعة شيء من بنفس ما يكون تلقي نفسك بها. نعم وعطيته واحد مثلا محتاج ما عنده الساعه عطيته هي هذا منها نعم سمع الباخر باخر ها؟ سمع <تصفيق> هذه معنى تكلمة تقال مثل ما أقول ما أحسن هذا ما أحسن هذا. الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه كل الطعام الطعام ما يطعم فإن قرن بالشراب صار المراد به ما يحتاج إلى مضغ. والشراب ما لا يحتاج إلى ما إذا قيل طعام وشراب وأما إذا أطلق وقل طعام صار شاملا لما يؤكل وما يشرب قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعم فإنه مني فسمى شرب الماء طعما أو طعاما أما إذا ذكر مع الشراب فالطعام ما ينظى ويؤكل والشراب ما ليس كذلك كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل كان حلا حلا بمعنى حلالا لبني إسرائيل سواء كان من النبات أو من الحيوان أو من أي شيء كان يعني أن, أن كل شيء حلال لهم في الأول، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ما حرم إسرائيل على نفسه يعني فكان حراما. إذا، فهناك حلال في أول الأمر، وهناك حرام في ثاني الأمر. هناك حرام في ثاني الأمر. إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. وقوله لبني إسرائيل. بنو إسرائيل هم أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم وإسرائيل بمعنى عبد الله إيمان عبد الله وبنو عمهم هم بنو إسماعيل ابن إبراهيم في إسماعيل وإسحاق أخوان أبوهما إبراهيم ويعقوب هو الذي هو ابن إسحاق، وقد بشر الله به جدته على لسان الملائكة، ومرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب، ووقوله إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، أكثر المفسرين على أن المراد بإسرائيل يعقوب، فهو علم. على شخص معين، لا على قبيلة معينة، لا على قبيلة معينة، يعني إلا ما حرم إسرائيل نفسه على نفسه، وقد حرم شيئا من الطعام، وعبهم الله سبحانه وتعالى علينا، لأن ما اسم اسم موصول، والاسم الموصول مبهم يحتاج إلى بيان، ولم يبين. لم يقل الله عز وجل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من كذا وكذا فما حرمه مبهم وقال بعض أهل العلم إنه حرم على نفسه أكل الإبل لأنه أصيب بعرق النساء وهو عرق يمتد من القدم إلى الورك في الرجل ويؤلم كثيرا ويتعب ولكن هذا من أخبار بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب. وحينئذ لا نجزم بالذي حرم إسرائيل على نفسه فلنقول هو معلوم عند اليهود ولكننا لا ندري ما هو لأن الله أبهمه هذا على القول بأن المراد بإسماعيل عالم الشخص بأن المراد بإسرائيل عالم الشخص هذا على القول بأن المراد بإسرائيل علم الشخص يعني إسرائيل نفسه وقيل المراد بإسرائيل القبيلة كما تقول قريش فإن قريش كان اسم لشخص معين ثم انتقل من اسم الشخص إلى اسم ذريته القبيلة التي تنسب إليه فيكون المراد بإسرائيل على هذا قول المراد به بانو إسرائيل بنو إسرائيل وإلى هذا ذهب صاحب المنار أن المراد بإسرائيل بنو إسرائيل طيب على هذا القول ما الذي حرم بنو إسرائيل على أنفسهم هذا مبين في القرآن الذي حرمت بنو إسرائيل على نفسها وعلى الذين هادوا حرمنا كل الذي ضفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض هذا ما اختاره صاحب المناظر لكن هذا الراي ضعيف لأن الله فرق بين بني إسرائيل وإسرائيل فقال حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل ولم يقل إلا ما حرموا على أنفسهم. ثم إنه يرد عليه إشكار آخر بأن الله تعبث يا ولدي، بأن بني إسرائيل لم يحرموا على أنفسهم شيئا، وإنما حرم عليهم شيء بسبب ظلمهم. بسبب ظلمهم. والأصل أنما أن الشيء إلى أضيف. فهو لما أضيف إليه مباشرة لا تسببا فالصحيح أن الذي حرم أن المراد بإسرائيل صحيح المراد بإسرائيل علم الشخص لكن من الذي حرم هذا هو الذي نتوقف فيه لأن الله تعالى أبهمه والواجب علينا أن نبهم ما أبهمه الله ونقول إن إسرائيل عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه شيئا أو أشياء ما نعلم ولكن لا نعلمها حتى يأتينا خبرها عن طريق معصوم رحمك الله قال إن ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة من قبل أن تنزل التوراة يعني معناه أن هذا أمر متقرر من من قديم الزمان وبين إسرائيل وبين النزول التوراة جهور طويلة وأزمان كثيرة لكن الله أراد أن يقرر بأن التحريم أي تحريم ما محل كان سابقا متقدما بكثير على على التوراة كان سابقا بكثير على التوراة وقول من قبل أن تنزل التوراة فيها قراءة تنزل بتشديد الزاي وتنزل بالتخفيف وكله وكلتا القراءتين سبعيتان يعني أنه يجوز أن نقرأ بهذه وهذا والقاعدة في القراءتين أن السنة أن تقرأ بهذه مرة وبهذه مرة لأن كلتا القراءتين ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قرأت بواحدة وهجرت الأخرى لم تأتي بالسنة كاملة بل اقرأ بهذا مرة وهذا مرة لكن بشرط أن تكون متأكدا من القراءة لأن القرآن كلام الله فلو قرأت شيئا لم تتأكد وكان على خلاف ما أنزل الله كنت مفتريا على الله كذبا الشرط الثاني ألا يحصل في ذلك تشويش فإن حصل في ذلك تشويش كما لو قرأت بقراءة ثانية عند العامة الذين لا يعرفون إلا ما في مصاحفهم فإن ذلك حرام لا يجوز لأنه يؤدي إلى تشكك العام وإلى رمك أنت بالسوء يقول هذا الرجل يحرف كلام الله يقرأ بغير ما أنزل الله فتكن عرضة لسب الناس واغتيابهم إياك ورحم الله رأى أنكف الغيبة عن نفسه أما فيما بينك وبين نفسك فاقرأ بها اقرأ بطيار الثانية إذا كنت متقنا لها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 فإذا جاء نزلنا عليك فالمراد نزوله شيئا فشيئا وإذا قل أنزلنا إليك الذكر مثلا إن أنزلناه في هذا القدر فالمراد في قوله إن أنزلناه في هذا القدر يعني ابتداءنا إنزاله ابتداءنا أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عُريزه